سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وَمِمَّا لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد درناه ما حتى عادك العرجون القديم le a napban bágyol, nem érzi a csillagokat, nem érzi a csillagokat. Le a napban تغيلها أن تدرك القمر ولا الليل سابقنها وكل في فلك يسبحون